والله بكل شيء إن عليم يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حروم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلاءد ولا الهدية ولا القلاءد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شناء قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ال... إثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بلزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوالح مكلبين تعلمونهن مِمَّا عَلَّمَكُمُ علمكم الله فكلوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا عليكم اللَّهِ اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سديع الحساب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 اذا اتيتموهن اجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين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 وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء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 وقال الله إني معكم لئن أقنتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيياتكم،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 فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصاد أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضى فأغرينا بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى جراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيء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 فقد جاءكم بشير ولذير والله على كل شيء قَدِيرٌ قدير قَالَ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا اللَّهِ الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم وَلُكَ ما لم لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا العالمين الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا على عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى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 قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك إِنِّي اخاف الله رب العالمين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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي فأصبح من النادمين من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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف او يوفوا من الأرض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 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخالجين منها ولهم عذاب مقيم والسالق والسالقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم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 أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التولاة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟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 بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 ومن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه إنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم اهل الإنجيل بما انزل الله فيه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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جئك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شيء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اوليا بعضهم اولياء وبعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسالعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا اهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فاصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين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 آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مَثُوبَةً عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم وَالْخَنَازِيرَ والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر وَأَضَلُّ وأضل عن سواء السبيل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 يُنْفِقُ كيف يشاء، وَلَا يُزِيدُ نَكَفِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء إن حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى امن بالله واليوم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 انهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول تري اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين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 واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين منه أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحيير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفاره أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعبوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلวนكم الله بشيء ان من الصيد تناله ايديكم ودمائكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم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 يحكم به ذوى عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفاره طعام مساكين أو عدد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 فاتقوا الله يا أوليب الباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عنه أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدد منكم او اخران من غيركم ان ان ضربتم في الارض ان ان ضربتم في أرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهاده الله ولا نكتم شهاده الله إنا اذللا فان عثر على انهما استحقا ايفما فاخران يقومان لمقامهما من الذين استحق عليهم الاولين فيقسمان فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن، وتبرئ الأكماه والأبرص بإذن. وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مُبِينٌ مبين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 قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قصدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم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 لها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين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 إن قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وَالْجَنَّاتِ